gönül rahnatı halim بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضغط إلا هذا وإن يقاتلون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسو سواء من أهل الكتاب إنما تقوى إبتيال سورة آيات التهيانة اللَّيْلِ وَالْيَسْقَوَاتِ يُوْمٌ نَّبِلَهُ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ وَيَأْمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰ عَنِ الله لعنه كهل يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من وعلى النبلاء ولا أولادهم من الله شيئا ولا إذا أصحابنا فيها خالدون مثل ما, مثل ما في ما سلموا في أورفيها فيها فيها فيها فيها لا تتخذوا بيكونا جنبا دونكم لا يعلمونكم خطاياكم وَتُمَارِنُمْ قَدْ بَدَتِ الْمَرْضَىٰ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي الْصُّدُورُ أَثْمَىٰ وَجَاءَ بَيْنَهُمْ أَلْفُواً آيَاتِهِنَّ إلا وَالْحَقُّ تُنْجِي مَن ذُو ذِكْرٍ وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لكم قالوا آمنا وإذا خلوا عذب عليكم الآلام لا من الغيظ والموت بغيظكم إن الله عليم ورا بذات الصدور يا تمسسكم حسنة يا تمسسكم حسنة سبكم سي ما إله تسبكم سي يا أتقياء لا شيئا إن الله بما من عنك تقوم المؤمنين وقاعدهم يتدار والله سميع عليم اذ هم طاغوا رحمه عليهم ان تفشل والله وليهم وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصا الله ببذخ واهانات الذين فاتقوا الله لعلكم تشفون الذكوان للمؤمنين عليكم أيمن الذكوان أيمن الذكوان خبوا بخمسة بثلاثة آلاف من البلايكات المغذفين من البلايكات المزنيين بلايا تسمعوا تتقوا يا أتم يا هذا يوم تدكم أمبوك بخمسة آلاف من الملائكة المصومن وما جعل الله إلا بشرا ولك وإلا بشرا لكم وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتقوم إنكم بكم ومن نص إلا من أهل الدار نازل يَا سَاحِرَ وَفَرِنِذَنَّ بِينَ كَفَّهُ يَبْتَشِنْ فَيَا مَجْدَ هَادِي إِنْ شَاءَكَ مِنْ الأمخ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّ رفعت مع بكم وجننات عوضت السماوات والارض في مولى في eşten Allah'a muallak olsun zek ve Allah المتقين ولا تين ولا تحزن وأنتم الآلون وأنتم مبينين إن يمسسكم قرحا فقد مسل القوم قرحا مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس Jannat ve Lamma, ve Lamma yâne minnûl ve